وَإِذَا طِيلَ لَهُمْ آمِنُوكَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا قَالُوا أَنُؤْمِنُكَمَا آمَنَ السُّفَهَةُ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 يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم ما شو فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولن شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.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 فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون فيقولون ماذا اراد الله بهذا ما فلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين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 أَلَا إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم.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 قال يا آدم أبئهم بأسمائهم فلما أبئهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم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 وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا وكلا منها رغدا حيث وَلَا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه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 هم فيها خالدون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا واوفوا بعهدي اوف بعهدكم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 ولا تلبس الحق بالباطل وتقطم الحق وأنتم تعلمون وأقيم الصلاة وأأذ الزكاة واركعوا مع الركعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم وأنتم تتلون الكتاب أ تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين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 وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا وَلَا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون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 فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا, رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى الموسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا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 وَيَذْقُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَصْبِرَ لن عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدُعُونَا رَبُّكَ يُخْرِجْ لَنَا يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا مِنْ بقلها وَفُومِهَا وَعَدِسِهَا وَبَصْلِهَا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 ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى, والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً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 قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان, عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون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 قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون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 بَلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ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 بغين أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده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 فإنه نَزَّلَهُ على قلبِكَ بإذنِ اللهِ مُصَدِّقًا لما بينَ يَدَيْهِ وهُدىً وهُدًى وبُشرى للمؤمنينَ من كانَ عدوًا للهِ وملائِكتهِ ورسلهِ وجبريلَ وميكائيلَ فإنَّ اللهَ عدوٌ للكافرينَ ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون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 نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله ورأى ظهورهم كأنهم كأنهم لا يعلمون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 أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها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 وَتَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ, تلك أمانيهم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 وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عُذْرٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ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 قالوا نعبد إلهاك وإلها آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهم واحدة إلهم واحدة ونحن له مسلمون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 ومن أحسن من الله صبره ونحن له عابدون قل أتُحاجونا في الله وهو ربنا وربكم ولنا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون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 ما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء بن الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَاطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبَلَةَ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلا لنعلم, إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ مَنْ يَنْطَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ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 فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبَلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّي وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ لَيَعْلَمُنَّ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَالَهُ بِغَافِلٍ عَنْ مَا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ الذين أُوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلتك وما أنت بتابع قبلكهم وما بعضهم بتابع قبلت بعض ولئن تبعته أه من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما جاءك من العلم مَنَّكَ إِذَا لَمْ نَظَالِ مِنْ الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُنَّهُ كَمَا يَعْرِفُنَّ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ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 كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم يتلوا عليكم آياتنا ويزككم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فذكروني أذكركم وأشكر ولا تكفرون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 بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلى ان نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والثمرات وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطلع خيرا فان الله شاكر عليم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون إلا الذين تابوا وصلحوا وبيانوا فأولئك أتوب عليهم فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله عليهم لعنة الله والملائكة الملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب.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 وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْلِفِ الْرِّياحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ لآيات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 وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمْ اللهم اللهم أعمالهم حسرات عليهم أعمالهم حسرات عليهم وماهم بخارجين من النار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 ويشترون به ثملا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النعام ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وله عذاب أليم أولئك ك الذين اشتروا الضلالة بالهداة والعذاب بالمرفقة، فما أصبّرهم على النار، فما أصبّرهم على النار فما على النار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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآتى المال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والساائلين في الرقاب وأقام الصلاة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 وَأَنْتَ صُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى هُدًى لِلْنَاسِ وَبَيْنَهُمْ مِنَ الْهُدَا وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَالْيَصُومُ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 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطن وتدلوا بها وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل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 وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبرغ الهدي محلة فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى أَوْ بِهِ أَذًى مِنَ الرَّأْسِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة ذَلِكَ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام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 فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له, وما له في الآخرة من خلاق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 ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زلتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم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 والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أممًا واحدة فبعث الله نبيًا فبعث الله النبين مبشرين ومؤذنين وأنزل معهم وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتواه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم.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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر وأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ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 ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا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 ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتونهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم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 فإمسكوا بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا إلا أي خاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما في ما به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حُدُودَ الله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 إِنَّمَا أَنَا أُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يبينها, يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ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 فإذا منكم فاذكروا الله فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوّفون منكم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم وصية لأزواجهم متى عن إلى الحول غير إخراج فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِنَّ مِمَّا مَرُوفٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوا تمنك قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق ونحن أحق بالملك منه ولم يعتس عتم من المال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 فشربوا منه إلا قليلا منهم فَلَمَّا جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاك الله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 قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمَتِينَةِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمَتِينَةِ لَنْ انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 وَاظْرِ إلَى حِمَارِكَ وَلِنَجَعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَاظْرِ إلَى الْعِذَابِ كَيْفَ نُشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 وتثبيت من أفئسهم كمثل جنة، كَمَثَلِ جنة بربرة أصابها وابل فَآتَتْ أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. اي اود احدكم ان تكون له جنته من نخيل واعناب تجري تجري من تحتها لَهُ له فيها من كل الثمرات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 اغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقرى يأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يُؤْتِي الحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُؤْتَى الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَفِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وما أنفقتم من نفقة أو نَذَرْتُم من نذر فإن الله يعلمه وَمَا الظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء أفهو خير لكم ويُكَفِّر عَنْكُمْ مِنْ سِيَأَتِكُمْ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 الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية بالليل والنهار سرا وعالنية فلهم أجرهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَّقَ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ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 فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما واتقوا يوما واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله توفى كل نفس ثم توفى كل نفس مما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين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 وليتق الله ربّه ولا يبخس منه شيئاً فأي كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفاً أو لا يستطيع أو لا يستطيع أيوب بالعدل وستشهد شهيدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأةان فرجل وامرأةان مما ترضون من الشهداء مما ترضون من الشهداء ألتضل إحداهما ألتضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجاله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 لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. غفرانك ربنا وإليك المصير.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 واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين